بسم الله الرحمن الرحيم أول <تصفيق> أسعد إخوانكم في شركة شور للإنتاج والتوزيع بالقاهرة أن يقدموا لكم القرآن الكريم حبل الله المتين ونور الله المبين من تمسك به عصم ومن اتبع هداه هدي إلى صراط مستقيم ومن سار على نهجه فاز بالنعيم المقيم الرقية الشرعية, الرقية الشرعية innahu yanzilu min al-qur'ani ma huwa shifa'un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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم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 أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا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 <تصفيق> اُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ <الف> ا <لا>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 أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس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 وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ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 فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون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 ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤذه حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 لا إله إلا هو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل الثورة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد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 шахиду аллаху анна ла илаха илля хуа вал малайкату ва улул илми куан имана биль-кисф ла илаха шахиду аллаху анна ла илаха илля хуа вал малайкати ва улул илми қайиман биль-қисм ла илаха илля хуа ал-азизул-ҳаким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 كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليثوق العذاب إن الله كان عزيزا حكيما بسم الله الرحمن الرحيم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 121. 122. 123. 124. 125. 126. 126. 126. 137. 137. 138. 149. 147. 149. 159. 151. 151. 151. 151. 152. 151. 151. الله 162. 163. 161.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 إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرُشِ يُغْشِ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطُلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَى لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرَ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ أُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفِيَةٌ إِنَّهُ لَا يحب الْمُعْتَدِينَ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ بسم الله الرحمن الرحيم وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُمَا يَا أَلْقَوْمَوْمَوْمَوْمَوْ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 وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَن أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْتَقَلُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ورب موسى وهارون فلما القوا قال موسى ما جئت به السحر إن الله, ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون بسم الله الرحمن الرحيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله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 انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى والقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى والقي إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك فتعالى الله الملك الحق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 وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمُ وَأَنْتَ خَيْرُ الْرَاحِمِينَ بسم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 واصب إلا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فزاجرات زجرا فاليات ذكر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 لا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَصِبًا إِلَّا مَنْ خَطَفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ فَاقِبٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَزَاجِرَاتِ زَجْرًا فَالْآتِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ وَرَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ إِنَّ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ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 ثُمَّ صُبُّ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ذُقَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلِي الْحَمِيمِ خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم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 بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ صَرَفْنَا إلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِ يَسْتَمِعونَ الْ القُرآنَ فَلَمَّا حَذَرُهُ قالَاُ أَصِتُ فَلَمَّا حَذَرُهُ قالَاوا أَصِطُ فَلَمَّا قُضيَ وََّوْ إِلَ قَوْمِهِم منذرين.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 قنَاائِكَ فِي ظَلَلِم مُبِين وَإِذ صَرَفْنَا إلَيْكَ نَفرَرًا مِنَ الْجِ يَسْتَمعونَ الْ القُرآانَ فَلَمََّا حَذَرهُ قالَاوا فَلَمَّ حَذَرُهُ قَاوا أَصِتُ فَلَمَّ قُضيَ وَلَوْ إلَ قَوْمِهِم مُ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 اُنَائِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فلما حضروه قالوا أنصطوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا اننا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدق لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم يا قومنا اجيبوا داعي الله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 Aulaiqa fi zhalalin mubin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'ashar al-jinni wal-in-si in istatartum an tenfuzu min aqtari s-samawati wal-ar'di لا تَ فُذونَ إِللاا بِسُ الْ القان ياَا مَشرَ الْ الجِّ وَالْإِسِئِنِ استتطاعتُمْ أَن تَ فُضُ مِنْ أَقَقال السَّموَاتِ وَالأَْرضِ فَ فُذُ لاَا تَ فُذُونَ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان بسم الله الرحمن الرحيم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 هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم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 وَأَن وََّهُم ظُُّ كَمَظُون تُمَّْ يبعَثَ اللهَّهُ أَحَدَ وَأَن لََسْنَ السَّم أَفَ وَجَدَنَامُ لِأَتْحَرسَم شَديدَو وَشهُ بَا وَأَن كُ نَقَعودُ مِنْهَا مَا قُووعدِ فمن يستمع الآن يجد له شهابا وصدا بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا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 فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولذا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شخطا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 فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا وَصَدَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرحيم قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ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 قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الحناس الذي يوسوس في صدور الناس مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شر الذي nas Min Al-Jinnati Wa Al-Nas, Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, Qul A'udhu Birab Bin Nas, Malik In الشَّرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ilah innaas Min sharril waswasil khunnaas Al-lazi y waswis fi sudur innaas Min aljinnati walnaas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 مینل جننتی واننا الرقية الشرعية الرقية الشرعية الرقية الشرعية قالوا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 اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَامِهَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَامِهَ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 بسم الله أرحيك